لآن ل ا شركه أ ع و ا ل ه د ل شركه ي ط دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي و ذ بك, بك رب أن ح ض ر و ن حتى اذا جاء أ ح د ه م الموت قال رب ر ج ع و ن لعلي اعمل صالحا فيما ت ر ك كلا كلا انها ك ل م ة ف ق ا ئ ن ه ا ومن ورائهم برزخ إ ل ى يوم يبعثون ف إ ذ ا ن ب خ في الصور فلا أ ن س ا ب بينهم فلا أ ن س ا ب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون ومن موازينه خفت ومن خفت موازينه, ومن خفت موازينه ف م و س و ك ه ا ل ذ ي ن خ س ر و ا أ ب ف س ي للعلوم خ الاسلاميه د و ف ا بالصوم فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فامتطنت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن موازينه خفت موازين ومن خفت موازينه done سلفح وجوههم الم ن ا ر و ه فيها كالحون ألم تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم بها ت ك ر ب و ن ألم تكن آياتي تتلى عليكم تكن آياتي ك ذ ب و ن ق ا ل و ا ر ب ن ا غ ل ب ت ع ل ي ن ا ش ق و م ا ل ا و م ا م ي ربنا غلبت علينا ربنا أ خ ر ج ن ا منها ف إ ن عدنا ف إ ن ا ظالمون قال اختاوا فيها ولا تكلمون قال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 قال ا خ ذ و ا فيها ولا تكلمون إ ن ه كان فريق من عبادي ق و و ل ن يقولون ربنا آ م ن امنا يقولون ربنا آ فاغفر لنا و ر ح م ن ا و أ ن ت خير الراحمين فاتخلتموهم سخريا حتى أ ن س و ك م ذكري وكنتم منهم تضحكون إ ن ي جزيتهم اليوم بما ص ب ر ل ب ث ه م اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في ا ل أ ر ض ع د دسن ي قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم إ ل ا قليلا لو أ ن ك م كنتم تعلمون أب ابحسبتم ان ما خلقناكم عبثا, أبحثبتم أبحثبتم أنما خلقناكم عبثا